فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم, فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمتمها أولئك ينطقون. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينقعكم شيئا ولا يضركم. اوفِّ لكم ولما تعبدون من دون الله أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِقُوهُ وَاصْرُوهُ إن كنتم فاعلين لا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا بي كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي بارتنا فيها للعالمين ووهبنا له ويعفوب نافلة وكلا جعلنا صالحين